وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجرا كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعونكم لتأمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أَخَذَ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات اللي يخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُم أَلَّا تُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيوضعفهله وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات بَيْنَ بين أيديهم وبأيمانهم يسعانرهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات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 باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغرَّتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرَّكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبأس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لِذِكْرِ الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ففسد قلوبهم ففسد قلوبهم وكثير منهم فاسقون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 بهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب وله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 فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريةه من نبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثر منهم فاسقون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 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء لضوان الله فما رعوها فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلين ياتكم كفلين من رحمته واجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يخذرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم